بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه من فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآل ولن نشرك بربنا أحدا وأنه توالى فقد صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول تفيهنا على الله شفقا وَأَنَّا ظَنَنَّا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن الله أحدا وأن أننا <سؤال> كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن ولستمع الان يجد له شهابا وصدا وانا لا ندري أشرهم من في الأرض أم أراد بهم وأن من we are the وَأَنَّا لَمَّا لم تَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يؤمن بِرَبِّهِ سَهْوٌ وَلَا رَقَ وَأَمَّنَ مِنَ ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حقبا أَلَوِ لو استقاموا عَلَى على قَاسِلَةٍ قَيِّمًا مَا أَمْ قَضَى وَمَنْ يُعْرِبْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُقْهُ عَذَابَهُ ما المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لم. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل إن ولا رشد قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد ومن يأص الله ورسوله فإن له نار جهنم حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضامر عسل وأن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى